ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الاخر وما هم يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم ما رضوا فزادهم الله مرضا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 يَدْعُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ كِلَّا يَعْلَمُونَ وَإِذَا لَقَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا قَالُوا۟ ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوْهُ إِلَىٰ شَيَٰطِينِهِمْ قَالُوا۟ قَالُوا۟ إِنَّمَا مَعْتَمُ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُونَ